إنا زينا السماء الدنيا بزينة ملكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب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 لَا جِبْتَ وَيَسْخَرُونَ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إلا سِحْرٌ مبين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 إلا عباد الله المطلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من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 114. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون 115. قال قائل منهم إني كان لي قيد 116. يقول أئنك لمن المصدقين 117. متنا وكنا ترابا وعظاما لمدينون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 إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، فلواك أنه روت الشياطين، فإنهم لا آكلون منها، فما لقون منها البطون، ثم إن لهم عليها لشعبة من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ظالين فهم على آفارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين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 إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وإنكم لتمرّون عليهم مصبحين وبالليل أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَإِنَّ يُنُسَلَ مِنَ الْمُرْسَلِيذ إِذْ أَبَقَ إلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُود فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَظِ فَالْتَقَمَهُ الْبُطُوَّةُ وَهُوَ مُلِيب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 117. وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون 118. فآمنوا فمتعناهم إلى حين 119. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون 110. أم خلقنا الملائكة وهم ألا من إفكهم لا يقولون من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أطفى البنات على البنيد ما لكم كيف تحكمون أ فلا تذكرون أم لكم تلقان مبيح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 وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله مخلصين فكفروا به فسوف يعلمون